والتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضربوا ولا نفعوا ولا يملكون موت ولا يملكون موتوا ولا حيتو وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانهم عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن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 فيقول أأنتم أغللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباتهم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 لقد استكبروا في أفسهم وعَتَوْا عَتُواً كَبِيراً يومَ يَوْنَ المَلَائِكَةَ لا بُشْرَى يَوْمَ أَيْذٍ لا بُشْرَى يَوْمَ أَيْذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً محجورا وَقَدْ نَآ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنَ الْأَمْنِ عمل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مقيلا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَ أَيْدِنِ الْحَقِّ لِلْوَحْمَالِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعْطُ الظَّالِمُ عَلَى يوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني تخر ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني تخذت مع الرسول سبيلا يا ويلت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، الذين شر مكانا وجوههم إلى جهنم، مُؤْلَاءَكَ شُرُومَكَانَ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 وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا دبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إلا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا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 ألم تر إلى ربك كيف مد الظلة ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دللا ثم قبضناه إلينا قبضي يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل نباسا ونوم سباتا وجعل للنهر شورا وهم الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزل من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونسقيه من وَلَقُنَا أَنْعَامَ وَأَنَاسِيَ كَفِيرًا وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّوْنَ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ نَّذِرًا فَلَا تُطْعِلْكَفِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَقًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِخْرًا وَكَانَ رَبُّكِ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِير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 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأله خبيرا وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم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 إذا خاطبه الجاهلون وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدو وقياما والذين يقولون رب نصرف عن عذاب جهنم رب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 هؤلاء كي يبدل الله سيئاتهم حسنات.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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريةنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريةنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولى